اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه كنا عباد وإياه كنا سائرين إدنا السرّاط المستقيم سرّ لقد سمع الله قول الذين قالوا أبودنا <تصفيق> The İzlediğiniz